والأخوات مع ختمة الأجزاء نستمع الآن إلى تلوة الجزء العشرين من القرآن الكريم مع القارئ شيخ أبو بكر الشاطري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا إنهم أناس يتطهرون، فأجيناه وأهله، إن لم رآته قدرناها، إن لم رآته قدرناها من الغابرين، وانطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.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 وأنزل لكم من السماء ما فأنبتنا بِهِ به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تُبتو شجرها أئلاهم مع الله بل هم قوم يعدلون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 أَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ وَمَن يُرْسِلُ الرياح بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهُم مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 كُلّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُوا فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَيُّ يَقُولَ رَدِّ فَلَكُمْ بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكِن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا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 تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوج من من ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآيات ولم تحيط بها ولم تحيط بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يعطقون 1. alem يروا أنا جعل الليل فِيهِ فيه والنهار مبصرا 2. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 3. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات, من في السماوات ومن في الأرض إلا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 هل تجذون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرّمها، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتل القرآن.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 ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما منهم ما كانوا منهم ما كانوا يحذرون Vága, إِلَى أُمِّ hányna, hányna, hányna, hányna, hányna, hányna, hányna, وَلَا تَخَافِي وَلَا, تخافي ولا تحزني إنا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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد امي موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا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 فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم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 قال يا موسى إن الملأ تمعون بك ليقتلوك فخرج فخرج إن لك من الناصحين فخرج منها خائفين يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولمَّا توجَّهَ الْقَالَ مَدِينَ قَالَ قَالَ عَسَى رَبِّ أَيْ يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَمَّ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْفُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَطُبُكُمَا؟ قَالَ تَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْطِرَ الرِّعَاءِ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ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 بخبر أو جذوه أو جذوت من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أيه موسى F éj jalapodit ja músa inanőm szá Sz emberek Elena 07.1.. Szesennyik 121.2 A músa keremrat az يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان لربك الى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون مني لسانا فأرسله معي ردآه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 فَأَوْقِدْ لِيَ نَارًا فَامَنعُونِي مِنَ الْجِنِّ وَمَن يَعْمَلُونَ الشَّهْرَ الْأَثَر وَاجْعَل لي, لِّي صَرْحًا لِّعَلِّي أَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ آلِهَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ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 لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم يتذكرون ولو لا تصيبهم صيبة بما قدمت أيديهم فيقولون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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وقالوا, وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا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 مَن نادى به إن له الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إن كنا من قومه مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا الْلَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ In the kala teh Dimen Ah Babita wala kin of Loha y wala kin no Borha yima yasya wahuwa in a valam numbekille hum haraman aminei, a gyebe ileji samarotunk kullysei, a gyebe ileji samarotunk kullysei, irrizom, milledunna,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 حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مبلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن بدعناه كمن بتعناه متاع الحياة الدنيا ثم وهو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا, ربنا ها دَعَوْا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا fayahua, jön وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا a الْمُرْسَلِينَ fayahua,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 له الحمد في الاولى والاخره له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون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 صر مداً إلى يوم القيامة من إله من إلهٌ غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ Uti أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي Alam يَعْلَمْ Allah اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا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 ضلال مبين وما كنت ترجو أي يلقى لك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونا نظيرا للكافرين. ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وَلَا الى ربك ولا وَلَا من المشركين ولا تدع مع الله اله اخر لا شَيْءٌ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم ألف لا حسب الناس أي يتركون أي يقولوا آمنا أي وهم لا يُفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم سيئاتهم ولن جزّيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 اتبعوا سبيلنا ولحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم تبعون ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك, أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقومين وقال إنما تتخذتم من دون الله أوثانا بودت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضاً ومؤاكم نار ومالك من ناصرين فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا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 ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بِمَنْ فيها لن وَأَهْلَهُ واهله الا امراته كانت من الغابرين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 Váradha وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم úr, عن السبيل وكانوا úr, عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان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 مثل الذين تأخذوا من دون الله أولياء كمثل العن كبود كمثل العن كبود اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العن لو كانوا يعلمون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 إن في ذلك لآية للمؤمنين أتلو ما أوحية إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنعى عن الفحشاء والمكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري